إن كنتي ناوي السفر ت و ع د ن ي ليه؟ ودعتني و ب ت ع ت زر و ا ن ا هاملي غممت عيني و ق ت ا نام شفتك هنا فرح ا ل و ح د ك في المنام و ا ن ا مش معك. س ف ر ت و ع د ن ي لي، و ت ع ت ي ن ي و ا ب ت ع ت ز ر و ا ن ا عمدي، فما أستعين قتانا ش ف ت ك هنا فرحا لواحد في المناس. ฉ حس انت ه ็ ر ج ع อรักก ي บ ا ن ا ั ا ทิลี ا ันอยาก ل ي اهو بلاشت ل งข لما ا ل م มื่ ا ح س ا س غريب لما تغيب ما بينتش ه ي بيقولي ل لاسم ي ه ونصيب و ا ز ا ي هعيش في الحلم د ا ي م ا ب ف ت ك ر لمست ا ي د ي وإزاي ب ي ح ض ن الأمر ده حتى عيني ส س ب นไปบ م ัมมาทีบมาบินทีบ ي ี่เข ل เลี้ م งส์ ي ب วันร ي บ ا ل บว่า ح ะ م ังไงว่าจะยังไงว่าจะยังไงว่าจะย ให้ أنا ا ิอันเธอรักวันใจดีฉันอยากเห็นเธอทุกอย่ كنت ناوي السفر توعدني لي ه ودعتني و ب ت ع ت زر و ا ن ا هاملي غمّت عيني و ج ي ت ا ن ا م ش ف ت ك ج ه ن ه ا فرح ا ل و ح د ك في المنام و ا ن ا مش ما